تُب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يتبعون الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ترضى منكم ولا تقتلوا انفسكم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 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الَّمَضَاجِعِ وَاظْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِيًّا كَبِيرًا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 تَد للكافِين ذَبًَا مهين والذين يُقُون أَم وَلَهُ بآ أَناس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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ترتسلوا وان كنتم ترضى او على سفر او جاء من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفرا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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضْعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَمْ ألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن عنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما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 سَعَلى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ تَقَدَّأْتَايْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ الْعَظِيمَ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا لهم فيها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 لا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 بعيدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم نصيبة بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا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 ألم أنفسهم جاءك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول وجد الله تواب الرحيم. فَلَا غَرَبَ بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّ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 وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ مِّنَ ٱلَّذِى نَعْجِزُ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا يُطِعِ الله والرسول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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانثروا سباتا او انثروا جميعا وان منكم لمد يبطئ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 معهم فأفوز فوزا عظيما فاللقاء في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً اينما تكونو يدرككم الموت ولئن كنتم في بروج مشيده وان اتصلهم حسنه يقولوا هذه من عند الله فَإِنْ تُصِبْهُمْ سِيَّاتٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِدْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِدِّ اللَّهِ فَمَا نَهَى أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُنَ يَفْتَقُهُنَّ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكف بالله شهيدا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 فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فالله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه منهم وَلَوْلَا لفُض لَلَّهُ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ لَتَتَبَعَتُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَنِيلَ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 e tuuna en tehümen eval Allah Vemen yol lililla hufelen tede le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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً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 أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا بينا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 عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم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 Ha, emtum ha, ola, ijadetim onlari fi al hayat al dunya, f'men ijadil Allah onlari yoman al ciyamet,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 وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاللِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلُهُ جَهْدٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّهُمْ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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا نُرِيدُ لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا نَسْتُرُ ضَلًّا وَلَا أُضِلُّ لَهُمْ وَلَا انهم فليبدتكن اذان الانعام ولا نرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فرانا مبينا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 Leyse bı amanı y kum ve la amanı y ahlı el Kitab. Mı الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن تبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ve istiftenek fi'n nisaa kulillahu وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءُ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ تَرَبُّونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِس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 حرستم فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وثورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله من سعته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 ما يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد سوى بدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره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 كن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أزل من قبل ومن يكفر بالله وما أيكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 ان الله جَامِعُ المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكم معكم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 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَانًا يُرَاءُونَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَمَنْ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 Sadaq Allah'u l